فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا آبَانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَلَمَّا جَاءَهُ إِلَى آبِيهِ قَالَ وَيَا بَلْ فَأْصِلْ مَا عَلَا خُطَانَ فَأْصِلْ مَعْزَا أَخَانَنَكَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ فَأْصِلْ مَعْزَا أَخَانَنَكَ وَإِنَّ لَهُ